َّينَ آممَلُوا وََّينَ هَادُ وَنَّ قَرَ وَقَابِئِينَ مَنْ آممَنَ بِاللَّهِ وَْيَومِآخِرِ وَعَمِ لَ قَاالِحًَا فَلَهُم أَجرُْوه مِنْ ذَرَِّهِم فَلَهُم أَجرُْهُم مِنْ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تَجَنَّحْنَا هُنَاكَ لِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قالوا أتت تَأْخُذُونَ هُجُوماً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَال إِنَّهُ يَقُولُ إن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 نَهَاء بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ